اليوم نكرم حبايب فرحه وذين الاغاني ومفاز شكرا يا ربي سهل علينا الصناعة الناجح داعينا نحقق أماني واليوم هذا فرحنا خطوه فيها بدينا اليوم نكرم حبايب فرحة و تيدي الأغاني و فازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا اليوم نكرم حبايب فرحة و یا رب سهل علينا تكريم وشكر و تحية امانة الادارة فاني ودد دواسر عطانا يا رب تمم علينا غزله الوزراه اصيله علمو جهود و تفاني یا رب خيرك معاها در حصين و ثمين اليوم نكرم حبايب فرحه و باكرم حبايب فرحه و تزيني الاغاني و مفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا هده الحسينه هعطاهاك كل المراكز عشاني كلن يثمن جهودك بالخير دنيا و دينه بتسام القحطاني تنادي بالخير علي مكاني جدوا عطاءوا تفاؤل تقول حسني مكي اليوم نكرم حبايب فرحة وتزيني الأغاني مفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا اليوم نكرم حبايب فرحة اليوم يا ربي سهل شيخه سعيد وتحدي ما بين قصي وداني متعلي العلم وافي يشهد لها الحاضرين هيا شريدها التميز وتقول ربي حباني تدعي وترفع يديها وتقول يالله دعي اليوم نكرم حبايب فرحة وتزين الأغاني وفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا ونكرم حبايب فرحه و تزينه الاغاني ومفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا ودلال المطلاق عطاها و تقول الله عساني احقق الخير دايم و الحمد لله بنينا وورد عيد التميز و تقول شيخات زماني تقول يا الله بدي حبايب فرحه وتزين الاغاني وفازن اليوم مشكر يا ربي سهلها علينا, <تصفيق> علينا اليوم نكرم حبايب فرحه وتزين الاغاني وفازن اليوم مشكر يا سهل علينا <تصفيق> للودعاني تفوت صغى جميل للمى جعله لها جهد عالي يدرب الشهادة يدين الهله عبد العزيز الكريمة فرحه وشكره تهاني للي تعبوا في عطاهم لجهودهم ما نسينا اليوم نكرم حبايب فرحة وزيني الأغاني وفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا اليوم نكرم حبايب فرحة وزيني يا ربي علينا أحلام مبارك تسالف ربي بخيره، عطاني والفرحة دايم معها تشبه زهر ياسمينة رياها خنين القصايد فيها تزين المعاني ونكتب شعور ونغني يا رب سهل علينا اليوم بكرم حبايب فرحة حبايب فرحه و تزینه الاغانی مفازن اليوم شكراً يا رب سهل علينا و های غلاها غالاها علمو شعورو بالخير حنا مشينا هيا الفضل الكريمة ولها نشيل الأغاني بالخير والحب بكلها يا رب اسمك داعي اليوم نكرم حبايب فرحة وتيني الأغاني وفازن اليوم شكرا يا ربي سهل علينا اليوم نكرم حبايب فرحة وتيني الأغاني بي سهال علينا وضحا المصلات تحدي ولا رضت بالطماني احلامها دوم تتعلى لغير الاول رضينا خذها الجمعان وتنادي يا رب علي مكاني ندعي لهن من غلاهني الله حن دعيه اليوم لك حبايب فرحه وفي من ا اتكرم حبايب فرحه و تزيده الاغاني مفازن اليوم شكرا يا ربي سهيل علينا <تصفيق> سراه الوزراء خطاها طيب وجوده تفاني من قلبنا شكري كله ندعي لها ما مسهنا الله يوفق خطاني استاهلن التهاني البسات وجده اليوم نكرم حبايب فرحه وتسيني الاغاني مفازن اليوم شكرن يا ربي سهل علينا مجعل الأمان تحقق للي تعبن بت تبقى نفسه في عيش يا ربي سهل علينا جعل الأمان تحقق للي تعبن بيت وبالعلم نبني حياة وربك سهل علينا الله يوفق خطان يستهلن التهاني ودروبهم خير دايم وبيوم فرحة داعي اليوم نكرم حبايب فرحة وزيني الأغاني اليوم شكرا يا ربي سهل علينا اليوم نكرم حبايب فرحة وزيني يا رب سهل